والمشركين والمشركات الظاهنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً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 سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا طَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَ نَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 وَلَتَكُونَنَّ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكمُ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا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 وَلَوْلا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّوِّمُوهُمْ أَن تَطَّوِّمَ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ عَرَضَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِيهَا رَحْمَتَهُ مَن يشاء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 وحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرئياء بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين روسكم ومقصرين